والآن مع آفة الكلام فيما لا يعني. والآفة التي معنا اليوم لا يكاد ينجو منها إنسان إلا من رحم ربي. هذه الآفة هي الكلام فيما لا يعني. أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. المشكلة، إخوتي وأخواتي في الله، أن الإنسان قد يحافظ على ماله. لأنه هو الذي يعني يعيش في هذه الحياة ويجعله يعيش مستورا أو ينفق منه فقبل أن ينفق من هذا المال يحسب بداية ونهاية من أين يأتي بهذا المال وأين ينفقه وأين يضع مصالفه إلى غير ذلك لأن ماله يهمه لكن يبدو أن وقت الناس والزمن والعمر يبدو غير واضح عند كثير من الناس أنه يأخذ أهمية اهم ربما من اهمية المال فرأس مال العبد هو وقته وهذا الوقت اذا انفقته انا فيما لا يعنيني ولم ادخل هذا الوقت في ميزان حسناتي فقد بيعت رأس المال يعني رأس مال الانسان هو وقته هو عمره الذي يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى وطالما ان الانسان يعني يتقى الله رب العالمين فيحاول ان يراجع حساباته في وقته كاذا يضيع الا فيما يرضى الله سبحانه وتعالى والعلماء بارك الله فيهم علمونا ان الانسان المسلم له تركيز على امور الاربع اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات والذي يهمني في هذه الاربع هي اللفظات لان اللفظ هو الذي اما يوضع لي في كتاب حسناتي او يوضع لي في صفحة سيئاتي يعني اما ان تخرج الكلمة لتوضع بحسنة او توضع لهذه الكلمة سيئة ان كانت خيرا توضع لها الحسنة وان كانت غير ذلك نسأل الله السلام فمما يعفل كثير من الناس عنه انهم ينسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا هو الواحد الترميثي في سننه من حسن اسلام المرض تركه ما لا يعنيه ان هذا, هذا امر مهم وكان ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة يعني لو أن عنده نعم خيل مربوطة والفرس عند العربي له قيمته فيقول خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة أي الخيول المربوطة استعدادا للقتال أو ذلك أو أولها لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل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 فإنه ربا متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت يعني تعب يعني إنسان يتعب تعبه لماذا؟ لأنه وضع الكلام في غير موضعه والرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه تعبنا وعنتنا تعب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتكم أي يعز عليه أن نتعب وأن نجهد في هذه الحياة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 بما تحب ان يذكرك به يعني انت تتمنى ان تذكر عند اخيك بالخير فكما تتمنى ان تذكر عند اخيك بالخير واذكر ان تاخرك بالخير واعفيه مما تحب ان يعفيك مد يعني كم من الناس لهم ذنوب ولنا نحن ذنوب كثيرة لنا سيئات كثيرة كما نتمنى ان يسطر الناس عيوبنا يجب ايضا ان نسطرن نحن عيوب الناس وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به يعني الأمر الذي أنظر أنت تحب أن يعاملك أخوك بالاحترام وبالتبجيل وبالأدب وبالرفق وباللين أنت لا تكن فرضا ولا غريضا القلب ولا تكن يعني نهازا الفرص أن تغتنم وكأنك معك ميكريسكو وعدسة مكبرة تبحث بها عن عيوب الناس أخي الإسلام إن الذباب أعزكم الله إخوتي وأخواتي في الله لا يضع إلا على جروب القادرات هكذا الذباب فلا يكون الإنسان المسلم وقد كرمه الله يعني أفضل مخلوق على وجه الأرض أن يكون أو يسلق في هذه الحالة ما الذباب الذي يبحث عن عيوب الناس يعني لا تكون كالذباب الذي يضع على العيوب فقط والجروح فقط لا يأخذ الإسلام أسطر عيوب الناس حتى يعني من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وعمل عمل رجل يعلم أنه مجاز بالإحسان مأخوذ ما الاحترام يعني هذا الأمر أو هذه الأمور الخمسة التي تكلم عنها ابن عباس رضي الله عنهما والله إنها تكتب بماء الذهب حتى تصير حكمة للإنسان أحيانا الإنسان يأخذه له الكلام فيتكلم في ملاعنين ولو راجع نفسه وسكت عن هذا الكلام لن يأسم ولن يعود عليه هذا الكلام بالضرر فمثلا تجد انسان يعود من سفر معين فيسأل كيف رأيت في سفرك والله رأيت انهار وغابات، رأيت طبيعة جميلة او رأيت صحارا كذا او رأيت طبيعة جميلة مثلا مثلا رأيت عادات غريبة لهذه البلاد التي زرتها والعلماء الذين سمعت منهم هكذا هو لو سكت عن هذا لن ولم يعود عليه بالضرر ولكن إذا بالغ في الفريضيات فقد يأتي الشيطان لا يزيد كلمة هنا ويقف في خطيه هنا ويفاخر في مسألة هنا ويقول الله لقد تحبنا كثيرا في هذا السفر ولكنني تحملت كذا وكذا ويظهر أنه يعني يظهر نفسه أمام الناس أنه يعني كان قوي يعني عنده جلد وعنده قوة وعنده مروءة وهكذا يعني كل كلام كله قد يأتي على الإنسان بما يضيع وقته أولا وربما يخوض في أمور كهذه. بعيد هذه الأمور لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأمور التي يحذر منها العلماء يعني إكثار الأسئلة على الناس دون داعي. يعني مثلا تزور إنسان أو تقابل إنسان في الطريق. يا فلان نحن مثلا يعني في شهر غير شهر رمضان. يا فلان هل أنت صائم؟ فيتحرج هذا الإنسان يخاف والله إن قال لك نعم فهو يخاف على نفسه الرياء لانه سبحان الله بهذا اظهر عباده كان يعبد الله عز وجل بينه وبين رب سبحانه وتعالى لا يريد ان يذكره احد عليه ربما ادخلت انت عليه الرياء في هذه المسألة يعني سبحان الله إن قال لك لا ورصائم ولا يريد ان يذكره يعني انه صائم كي لا يضيع ثوابه يظن هذا ان اذا قال نعم فقد ضاع ثوابه يظن هكذا يعني ففقد ضاع ثوابه فيقول لك لا لست صائما فبالتالي أنت أرجعت أخاك إلى الكذب هو أولا إذا قالك أنا صائم فقد كشفت سره الذي يريد أن يعرض الله سره وإن قال لك لا لكي يسطر عبادته بينه وبين ربه فقد أرجعته أنت الكذب وإن سكت ولا يجيبك أنت تستشعر أنه يحتقرك ولا ينفع معك ولا يرد عليك أو ربما يحاول أن يجد كلمات ليخرج بها من هذه الورطة في السؤال كما تذهب بعض الأخوات لزيارة أخواتهن مثلا يعني وتجلس عندها وتقول لها بكم هذه الطولة بكم هذه المنظرة بكم هذه الناجفة اشتريته بكم هذا الكرسي أو هذا الذي نجلس عليه مثلا أو هذه السجادة أي أثاف من الأثاف أو بكم هذه الساعة التي في يدك فهنا تحرج الأخت فمن أختها أو صديقتها أو يحرج الأخ من سؤال أخي الحمد لله يرد ربما جاءت لي فربما هو لا يريد أن يقولها كذا ربما أهداها إليه أبوه أو أبوها أو أمها أو أمها أو غير ذلك فعندذي نبدأ في إضطرار إلى إجابات أه نعم لقد اشتريناها في مناسبة معينة يلحف المسألة وبكم وأين وهل كانت في موسم التخفيضات أم كانت في غير ذلك فهذا كله مما لا يعني الإنسان يعني الكلام الأخطر من هذا إذا ترى الله على إنسان كان مشهود له بأنه كان يجاهل بالمعصية ثم عفاه الله عز وجل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 يريد أن ينساه لا يريد أبدا أن يذكر هذه المرحلة التي كانت في حياته وفتح صفحة جديدة مع ربي ومع نفسه وبدأ في العبادة الحق ودخل في مرحلة التوبة وصار من التائبين القريبين من الله عز وجل فلا داعي لا تلجئه لمثل هذا الأمر ويقال أن أحد أهل الحكمة دخلوا على داود عليه السلام وهو يصنع درعا وكان هذا الحكيم رجل الذي يطلب بالحكمة هذا لم يرى يكون يرى هذه الدرع من قبل فجعل يتعجب مما يرى ويريد في نفسه ان يسأل داود من اين ولما ولما تستح هذا فلكن الرجل وهو حكيم منعاته حكمته فامسك نفسه ولم يسأل داود عليه السلام فلما فرغ داود عليه السلام من صناعة الدرع لبسه ثم قال نعم الدرع للحرب فقال الحكيم هذا الصمت حكمة وقليل فاعله يعني اخر المعلومة دون ان يسأل فاحيانا نحن نتعجل بالاسئلة وربما لو سكتنا لجأتنا المعلومة دون ان نسأل تعود الانسان الصمت لجأته كل المعلومات دون ان يدخل نفسه في حرج كثير من الناس يقول علينا اسئلة يقولون كيف نتخلص من هذه الوردة كيف نتخلص من هذه الآفة آفة الكلام فيما لا يعنيني كيف اتخلص منها اولا اعرف ان الشهيق والزفير هو رسماني فإذا عرفت أن شهيقي وزفيري محسوب علي إذا تكلمت وإذا سكت فالأحسب أيهما أفضل أسكت أم أتكرم أكيد السكوت يعني خير لأن كلام ابن آدم كله كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان عالما أو متعلما أو ذاكرا أو محب له يعني إما عارف أو متعلم أو ذاكر بالله أو من يسأل أهل العلم كي يعرف وكي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 او اهم شيء او رأس مالي الاساس فلا اضيعه وان القضية ان الانسان اما ان يحاول الاعتزال قدر الاستطاع او يعود من يجلس معه ان لا في الكلام ولا يخوط في الحوار ولا يخوط في الحديث الا اذا انتدب لذلك اوراقها ان الكلمة سوف تخرج لتقع بها الفائدة عند الاخرين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 عما لا يعنيهم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يتم علينا من كثير الكلام وسخط الكلام ولهو الكلام ان ربنا على ما جاء قدير